وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَسِيلُ مِنَ الدَّمْعِ تَسِيلُ مِنَ الْجَوَى مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُنَزِّلُ إِلَيْنَا مِنَ اللَّهِ وَمَا جِئْنَا بِهِ ونطنع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو تحرير رقبة أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون